جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر الله لكم وللسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين يقول السائل هل الأحكام التي ذكرها المؤلف في العبد تشمل الأجير إذا كانت هذه في في, في, في, في العبد الذي هو ملك يمين فأيضا الأجير كذلك يعني من كان عنده خادم استاجره لخدمته أو سائقا يلي أموره وأعماله فإنه يطعمه من طعامه ويكسوه من كسائه على وجه الاستحباب أو يعطيه النفقة التي اتفق هو إياه عليها وافيه وما زاد على ذلك فهو منه إحسان وفضل يقول كيف نجمع بين أن لا ننفق جميع المال وأن أبا بكر أنفق جميع ماله أبو بكر رضي الله عنه يعني لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ورغب فيها أنفق جميع ماله وخرجه في سبيل الله وهذه منزله لأبي بكر رضي الله عنه في العطاء والبذل والبذل والسخاء والإيثار لا يطالها كل الناس وصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه وينفق وأبواب الخير مهيئة له وميسرة وفضل الله سبحانه وتعالى عليه واسع والإنسان عليه أن يكون في النفقه والبدل مراعيا هذا الجانب أن ينفق على نفسه ينفق على ولده ينفق على اهل بيته وما زاد ينفق على الاخرين ولا يدع اولاده عالة يتكففون الناس نعم يقول السائل هل يجوز ضرب الطفل وما هي كفارة المبالغة في ضرب الطفل الطفل الصغير لا يضرب والنبي عليه الصلاة والسلام في امر الصلاة قال ضربوهم عليها لعشر والصغير لا يضرب لكن يوجه وينصح ويربى ويبين له وإذا احتاج المقام إلى ضرب لأمر شديد أو أمر عظيم أو أمر لا بد منه فإن لمسه لمسا خفيفا باليد على وجه أنه قد ضربه يكفيه يكفي الصغير حتى لو لم يحصل حقيقة الضرب بل أحيانا لو أنك ضربت يد نفسك لبكى الطفل ظنا منه أنك قد ضربته فلا لا يضرب الصغير وإنما يوجه وينصح ويبين له الأمر وتذكر له المحاسن وتبين له المساوئ نعم والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين